قال رحمه الله تعالى باب السبب يقول المصنف رحمه الله باب السبب السبب من المسائل التي اعتنى الشرع ببيان جملة من أحكامها وهذا الباب ذكره العلماء رحمه الله في شماله على حقوق فإن المتسابقين خاصة إلا كان السباق بينهما لعبض ووطعة المنافسة بينهما على جائزة او نحو ذلك يكون فيه نوع استحقاق وحينئذ يرد السؤال عن الأحكام المتعلقة بهذا النظر من العقود يقال سبق فلان فلان إذا تقدم عليه فالسبق في, السبق في أصل اللغة المراد به التقدم عن الشيء ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغة فحقيقته لغة هي حقيقته اصطلاحا فالساذق هو المتقدم عن غيره وهذا الزاب المراد به ديان الأحكام المتعلقة بالمنافسة فإن الشريعة أجازف للمسيوي أن يساذق على شيء ولم تجد بها أن يساذق على شيء آخر ومن هنا يلي السؤال ما هي الأشياء التي يجوز أن يسابق فيها وعليها وما هي الأشياء التي لا يجوز أن يقع اكتباق عنها هذا البال الكلام في مقدمات أولا في نسوعية السبب شرع السبب بدليل الكتاب ودليل السنة والإجناع أما دليل الكتاب فقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستدق وطرحنا يوسف عندما مساهنا وقول ان ذهبنا للسبق اين التسرع وهذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يشرعنا بخلافه ولن يرد شرعنا بان خلاف ذلك فالجاء بالمشروعيه وتاكيد هذه الشرعيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم اثبت مسؤوليه بالقول وبالفعل والسبق بالاشكار ان المسابقه والسبق في المسابقه فالسبق ثبت بفعله عليه السلام وبقوله أما بفعله فقد صارع عليه الصلاة والسلام وكان وسابق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خرج معها إلى نسجد قباء وكان لما يخفت يشابقها عليه السلام في الطريق فسبقها وكان يسلقها فلما تدر عليه الصلاة والسلام سبقته رضي الله عنها قالت فلما أخذه اللحن سبقته فقال عليه السلام هذه بتر صلوات الله عليه وسلم عنه وكذلك أيضا ثبت أنه أقر صحابته وسابق بينهم فقد سابق بين الصيوم وسابق بين الرجال سابق بين السلمة من الأكبر وبعض الصحابة الله عليه وسابق أيضا بين الخيل المضمرة وغير المضمرة فسابق بين الخيل المضمرة من الحكياء إلى ثمية الوداع وذلك ما يقرم من ستة عنيان إلى سبعة عنيان والخيلة المضمرة هي الخيل التي تسقى وتعلف ثم ينسك عنها الألف حتى تنضمر وتكون أسبق وأخف في العدل وفي السرعة وسابق عليه الصلاة والسلام بين الخيول وشدع أصحابه ومن الله علينا على هذا هذه الفروسية لما فيها من معامل جهاد والقوة عن جهاد في السبيل الله وكذلك أجمع الظلماء رحمه الله على نشطورية السباق من هذه الجملة وأنه لذأس من سابقة على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله فيها لكن الذي ينبغي أن يؤلم أن الله تعالى أحل هذا النوع من المنافسات لشكل جيد عظيم وأسرار دليلة كريمة فقبل أن ينطل ظالب العلم في هذا الباب ينظر أن يتنبه إلى أن أي شيء فيه منافسة فإن فيه ضرر وذلك أنه يحدث الشخنة ويحدث البغضاء ويحدث غرض صدوق بعضا على بعض ولكن الشريعة نظرت إلى مصلحة أعظم فإن البهادة في السبيل الله يحتاج إلى قوة في بدنه وقوة في العدد والبدأ وهذا يستجل تهيئة البدن للنهاد في سبيل الله عز وجل فالسفاق ليس مراد لذلك وإنما مراد لما هو أعظم منه ولذلك نص العلماء على السفاق فيما يستعان به على قوة في سبيل الله عز وجل لا في مطرة من سابق وهذا أمر ينضغي لطالب العلاء ولذلك نجد المصوص ونصدت انما القبل المسلم عن الجهاد في سبيل الله هو الجهاد لان الله امر بالاعباده فقال واعدهم واستطاعتم من قبل من الرباط الثين ينهون به عدو الله وعدوه فامر بالله يداه ومن الاعداد تهيئه النفوس في هذا فان المسلم اذا صادقنا في التضريب صار عنده النفسيه المتقبله للمنافسه فاذا دخل الى ميدان جهاد في سبيل الله فهو بقبله وبنا بنا وأخذهم تجربته ومرور الحوادث عليه المتكذرة في السباق تجعله في قوة وكلف في الجهاده السبيل المعظم ولذلك خفصت ثلاثة أشياء بوجود العباد فيها ولم يبقى السبق على إطلاقه لأنه نخرج عند هذه الثلاثة الأشياء وغرى الصدر وجعل النسلم يتمنى أن أخاه ينكسر يتمنى أنه يسوق أو نحن ذلك ولكنه إذا كان في جهاده يتبه لله عز وجل على طاعة الله ومن رضاة الله اتفع عن هذا إلى ما هو أسمى وأعلى وصار قربة وطاعة لله عز وجل فيؤجر النسلم عليه ويثاب عليه لخلاف ما كان نحظاً لغيره لما يراد به من أمور الأوليان أما من حيث الأصل العام فإن السباق فيه أوائد تعود على بدن الإنسان وعلى قوته مثل قوة الرمي ومثل قوة الخير على العدل بسبيل الله عز وجل كما ذكرنا في هذا ثم إن هذا التنافس يدعى المسلم دائما يطمح للسمو بنفسه إلى المكان الأعلى وفيه أيضا تشبيع لمن أعطاه الله عز وجل القوة وشدة الخلب أن يبطع على قوة الوكلب حتى يستعان به في الضاعة الله عز وجل إلى غير ذلك من المصارح وقد أجل على على شرعيتي من حيث الجملة لكن اختلفوا في التفصيل والسباق يكون بالأبدان وهو سباق الأشخاص وإذا كان بالأبدان يكون نكون بالعدل وإما نكون بالقوة فإن كان بالقوة هو المصارعة فأني اصطلع معه أو يكون بالعدل وهو الزريف فهذا السبط بالأقدام ونحنها ويكون أيضاً استباق بالدواف وإذا كان بالدواف إلا أن يكون من الدواف الحافر وإلا أن يكون غيرها فإذا كان بغيرها فالدغال نحنها فهذا هي تفصيل فالنصوص الشرعية بينات ما يقع به السبط وما ينصح أن يكون به سبق بعوض وما يجوز فيه المسابقة بدون عوض يعني هناك فرق بين المسابقة التي تكون بعوض والمسابقة التي تكون بدون عوض فالمسابقة التي بعوض خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء لا سبق إلا في نظر أو خف أو حافظ هذه ثلاثة أشياء مشروعة لاجتذاق بالجوائب تكون عليها الحواهر وعلى هذا نقول الصداق بالجري والعدل والصداق بالصرق والصداق بالضغال وغيرها الأشياء الأخرى من حيث الأصل العام لا تدخل في العباب لكن يجوز أن تسابق غيرك بالعدل والجري بشرط أن لا يكون هناك عباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسابق عائشة على غير عباب وقال لا سبقا لا سبقا بالتحريف أي بعوض إلا في مصر وهو الرناح أو قف الذي هو الإبن أو حافر الذي يشمل الخيل وما في حكمها وبناء على ذلك نقول إن السب إنا يكون السبق من يكون بعوض إنا, إنا يكون بغير عوض فيفصل في عن هذا التفصل فانقصنا إلى هذين النوعين هذا حال فمن أقل في مقدمات السبق وفي كله أحكامه التي سيذكرها المصنح رحمه الله قال <تصفيق> رحمه الله تعالى يتشكر على الأقدام والسائل الحيوالات والسفن والمزاريح قال رحمه الله يتشكر على الأقدام يتشكر على الأقدام جمع قدم من مرض بذلك الجريف فرأو أن جماعة لو أنك نين فأشهر قالوا نريد الآن أنك تتابع وننظر من نسل بدون وجود عوام وتسابقوا فنبأت الدليل على ذلك ندود في سنة عن مبيسه السلام صلى الله عليه وسلم أنه سابق عائشة رضي الله عنه فالصداق بالأقدام ما فيه بأس إذا كان بدون عبر فقال رحمه الله سشر على الأقدام نعم وسائر الحيوانات وسائر الحيوانات في البغال والخمير أكرمكم الله نحنها سائر الحيوانات وممكن أن يتسابقوا بالمراكم المدودة الآن الدراجات ما شاء الله تسابقوا بدون عوض لا بأس ما في بأس كان بدون عوض نعم والسفن تكون في المراكب والسفن في السابق ليس في هذا بأس هذا من حيث الأصل العالم يكون السباق دماء كان من الثلاثة وغيرها إذا لم يكن بعوض والمزاري والمزاري الزرق الضني وقد زرق خلانا خلانا إذا رماء وأصلها لما يرمى بها وتكون قصيرة ومهر حربة وكانوا في القبيل يترانون بها وينظر أيهم أبعد رمياً للنزارق بخلاف النقل السهان السهان تكون لأهداف لكن المزارق تكون للبعد وممكن حتى بالتجار تقول ننظر أينا أبعد رمياً فترمي حجرك وينظر أيهما أبعد رمياً فالنزارق من جهة الرميا والنقل النصر من جهة تحديد هدف معين أو غرض معين يصاب تضع من همهما هو الدوائر معينة وتضع غرض معين فترمي السلاح على ذلك الغرض من أجل إصابته ففي فرص بين المزاريق وبين المصر فالمزاريق يكون فيها الاختبار في البعد المرمى يعني قوة الرمي في البعد وأما بمثلة بالنصر يكون الاختبار فيها من جهة تحديد الإصابة ومكان الإصابة ونجية الإصابة فهذا سنتسل سنبكرون إن شاء الله تعالى ولا تقشح بعوض إلا في إبل وخيد واسدهاب قال رحمه الله ولا تقشح بعوض إلا في إبل ولا تقشح بعوض إلا في إبل هذا ظاهر الحديث قال رب الله عليه وسلم لا تبق هذا معنى لا تقشح لا تبق سبق في التحريف ما لا صدق إلا في خفين وهذا قول في إبل وإذا كانت في إبل فلها شروط فلابد أن تعيين هذه الإبل يضين هل هي عراف التي لها من واحد أو مختية لا في سنة مين ويحدد المركوبين يقول هذه الناقة وهذه الناقة فتحدد الإبل التي يراد أن عليها إلا في إبل وخيل وخيله النبي صلى الله قال إلا في نطن أو قف أو حافظ قوله حافظ المراجي الخير وهذا يدل عن اعتصاص نصوم قوله لا سبق إلا في نصن أو قف أو حافظ وفأنه ينهى عن إعطاء الحبب لغير هذه السلعة وقد ديننا السبب هلاه أن الإبل استعام بها على الجهاد يكتبه لله أجل و جل وخيل السقان عليها على الجهاد لذلك قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامه في الصحيح وكذلك ايضا بالنسبه للنصر فانه يستان عليها على الجهاد ولذلك قال صلى الله عليه ألا الا ان يكون طرفا الا ان يكون طرفا الا ان يكون قال المصنف لا تفح بعوضه لا تفح المسابق لجعل عوضه من أحد المتسابقين أو من خارج عنهما إلا في هذه السلام في ورود السبنة بذلك وقد بيننا أن وجود العوض يوغل الصدور ويشبه الشخناء للبضاء وكأن وجود المفرحة في الجهاد أعظم من هذا كله وهذا من باب تقديم المفرحة على مفرحة ولذلك يقولون أنه في بعض الأحيان من حيث الأصل تقدم نفسه على المفرحة وذلك قالوا درء المصارح لنقدم على جلب المصارح لكن جلب المصارح قد يقدم على ذرء المصارح لكن أجازة على الظلماء فإن الجهادة يتقل له ذرء لمشتدة أعظم فهذا من ذهب جرء لمشتدة الأعظم بالتكاب الأخر وعلى هذا فإن مصرحة الجهادة وإن كانت مصرحة في الظاهر لكن هذه الحقيقة قد من كلب العجل الوعبية لهم من سنين وهذا ذرء للمشتدة وهذا وديه والطول الثاني هو أوجه ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرمات والمسافة بقدر معتاد قال رحمه الله ولا بد من تعيين المركوبين ولا بد لصحة المسابقة تعيين المركوبين هذه الناقه وهذه الناقه ربذ من اي المركوبين ويعين جنسهما ونوعه ومكانها ويكون هناك نوع من اتفاق فمن يكون من فضل الله اما لو كان مبهما وغير معروف فانه لا يصح. فلابد من تعيين المركوبين هذا إذا قلنا إذا يريد أن يسابق في خفق أو حاضر فلابد أن يكون معينين لا بد ضد الإبهام ولا يكون مبهمين أو مجهولين لا بد أن نعينهم ويسجد من معنى واتحادهما واتحادهما اتحاد المركوبين من حيث أن اختبع يدخلان إلى المسابقة وكل منهم يقل يمكن أن يشفقني نظيري عما لو كانوا مختلفين يعني يختلفان من حزن جنس فيكون مثلا أحدهما من الإبل العرابي أو الثاني من الإبل البخية فحينئذن اختلف في النوع الجنس واحد وهو كومهما من الإبل و اختلف النوع فإذا اختلف نوعهما فاختلف العلماء قال بعض العلماء يصحن عن اختلاف نوعي و الجنس وقال بعض الغلماء لا يصحوا إذا اختلف النور مع اتحاد الذين كما نصنع صنع وفي الحقيقة من حيث الدليل القوله بأنه لا يشترق اتحاد الاتخاذ قوي وهذا يختار بعض الغلماء لذلك في اتحاد المركوبين الأشهر أنه لا يشترق لكن هناك وجه من جهة الاشتراق إنه عدم أنه أن يسلقه حتى يتحقق العزل لأنه إذا كان الصدق بعوض ودخل الإنسان بفرق لا يشك أنه فرصه سابق وفرص الآخر مريض أو هذين أو كبير ولا يشك أنه سيسكف الحين هيدين لا يشك أنه سيأكل مال بالبعض لأنه ليست مسابقة حقيقية وبناء على ذلك لا بد أن يكون متحدين في الصوة ومتحدين في العدل وضيناهم اتحاد من ديهة الروح. هناك فرق بين اتحاد النوع واتحاد الوصف فإذا اتحدى على وده لا يأمل معه السابقا ذليله له أو رفيقه ومنافسه له صحا أما إذا كان الاتحاد المراد باتحاد النوعين ثلاثة وعلى هذا فإنه إذا كان اختلاف النوعين مؤثرا يصحى ما ذكره المصنف في حالة فقط أن يكون أحده ما عراره الثاني بغتية وتكون بغتية ثقيلة والعرار سريعة الأدو وحينئذ يترجحكم المصنف رحمه الله لكن على سبيل خصوص لا ألف من العلم أنهم من حيث الاتحاد عندها اتحاد الجنس واتحاد النوع واتحاد السفن ثلاثة مراسل اتحاد الجنس أن يكون مثلاً كلها من عبل فإذا برغم هناك الجنس العام والجنس الخاص مراسلها الخاص ثم اتحاد النوع الإبل فيها العراف وفيها البختية العراف لها الفنان والبختية لها سنامات فإذا قلت الشرط أيضا اتحاد النوع لا يقفح نسال قدنا هراضي وبختية ولكن الصحيح أنه يجوز نسال قدنا هراضي وبختية بشرط اتحاد القوة وعدم أمن السبت. كما ذكرناه وفي هذه الحالة نشرب اتحادهما في السببات من جهة السرعة والعزل وليس المراب اتحادهما من جهة النوع كما ذكرنا وعماه والدليل على أنه لا يشرف الاستحاد عموم قوله على السلام أو خف فالإبل إذا كانت عراقا وبختية فهي خف من الخفاف فعنى من نفس السلم بين الخف سواء كان المتحدة النوعية أو مختلفة النوم فيبقى على هذا العموم وهذا الذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يشترف اتحاده من الجهة النوم والرمات. والرمات لابد نتعين الرمات بالمراني وتعين الغماث مثلا تقول فلان وفلان او قراميك انا وانت نترانا انا وانت ومعنا فلان فيتحدد الاشخاص ثلاثة الأشخاص. الأشخاص. الأشخاص. الاشخاص الذين يريدون ان يتسابقوا على ضمن لا بزا من تحديده نعم والمسابة بقدر معتاد والمسابة بقدر معتاد ثم لا تحديد الغماث حتى يتحقق هذا الشرط من عدم امني السب يكون هناك طور من التكافؤ بين المجموعات لا بد ان نحب المجموعات حتى نرد على ضمن تكافؤ اهنا يتحقق المقصود من مسافه اما لو كان احد الرمين مريضا هزيلا ماذا كما لا لا يشك انه سيحود الدب او تبقى صعبين قلنا مسافه بقدر معتاد ويجب ويجب تعيين المسافه هذا في حالة الرمي تعيين الرميات وتعيين المسافة التي يرمى لها مثل بكرة من الزريع فإذا أرادوا أن يصيب هدفاً أو يتراموا بالبعد فذعب العلماء يقول النفس العام يشمل رمي الهدف ورمي الهدف فإذا قلنا أن يشمل رمي الهدف والبعد يصبح لهذه الحالة إذا أرادوا أن يرموا هدفاً ينبغي تحديد هذا الهدف هذا أول شيء ما هو الهدف الذي او الغرض الذي يراد المرمى ثانيا تحديد مكانا إصالي تحديد مثلا دوائر وقال الدائرة الأولى الدائرة ثانية الدائرة ثانية أو يضع شاخص في داخل أو غرض ويقال على أن يصاب مثلا العامود هذا شيء على أن شيء في العامود هذا شيء آخر لابد من تحديد الهدف وتحديث قدر الإصابة وعدد الإصابة مثلا أقول له ترني عشر طلقات وأرضي أنا عشر طلقات وإذا قلنا أنه للهدف دعينا الهدف لأن هذا مما نسعم به على الجهاز إذا تراموا مثلا مثل الطلق المال الموجودة أن تراموا بإصابة هدف معين كل شخص أمانه غرضه فيقال تضرب عشر طلقات ومعين يكون هناك مثلا مواضح مرتبة سيضرب فيها تحدد عدد طلقات ويقلل في عشرة طلقات وننظر كم شيء منها إما تصيبها كلها تصيب أكثرها فننظر أيهما أكثر إصارة يمكنك الحين إذن تفاضوا من جهات كثرة الإصارة في بعض الحيان لا نقول ترمي طلقة وأرمي طلقة على أن يصيب غرضا معين أنا أرمي ثم ترمي عنك وترمي عنك ثم أرمي أنا هذا على إصابة الغرض الأول أنا جاء عدد الإصابة والثاني على مطلق الإصابة ثم من مطلق الإصابة قد تتحدث هناك إصابة اللي هي فقط إصابة الهدف دون جرحه وإصابة الهدف بجرحه وإصابة الهدف بخلصه وكلها لها مراكب معينة نقول مثلا ترني هذا الهدف المعين إذا خرقته أنه كان في استهام هو قوة الغمي يخرج لكن إذا كان رميه ضعيفا ثبت السهم الغمي تعرف أنه مقصود بالجهاد قوة الرمي حيث رمى في سبيل الله يكون رميه قضية الوقت فهو إذا رمى بالسهم هناك ثلاثة مراسل المرتبة الأولى أن يصيب السهم ويخرج وينصد هذا نافل السهم النافل وهذا أبلغ ما يكون بالقصار فيقول له ما نعطي الحبب إلا لمن يخرج إذن أصفح الشرطة ولا حبب ولا ثبق إلا لمن خذر وخرق ونفذ الثابة المعثال من الإصابة يصيب ويبقى في نفس الشيء المصاب ما يخرج لكن يتعلق بها فهذا معلق يكون الثابة معلق وهي الدرجة الثانية من الإصابة الدرجة الثانية من الإصابة يصيب ويسقط ما يثبت لأنه لو كان الغني قويا لأنه من يشد الوتر فإذا كان الغنيه قويا فإنه يثبت لأن النصر يثبت هدف فإذا كان الغني قويا خذقت لما ذكرنا إذا كان دونهم في الأصوة خذف إذا كان ضعيفا ضربت منها فقط فإن ضرب وفقط سارة يتر فسارة الآية فإذا كل هذه تفصل وترتب وفي زماننا قد ينقون نناسا نوع آخر من الإصابة كما هو معلوم في علم الرماية على حسب ما هو معروف في عراحة الضماس وتراتيب الضماس المهم لا بد من التعيين لأن التعيين ينفي التنافس وينفي الشحناء فإذا شدد الهدف وشددت إصابة الهدف وعدد الإصابة وطريقة الإصابة فإنه لا يعرض السبق إلا من كان مصيباً عن الوجه الذي اتفق عليه بين الطرفين هم وهي جعالة لكل واحد فتفها وهي أي المسابقة جعالة الجعالة من الجعل والأصل فيها قال تعالى وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيدٍ وَأَنَا بِهِ بَعِيدٍ فقد جعل موء يوسف عليه السلام من جاء لسواعي الملك حمّ بعيد وهذا باب الجعل والجعل يكون للأشياء المحتملة الوقوف تقول مثلاً من أحضر بعيد الشارك أعطيه مئة من أحضر ساعة الضائعة أو قلم المفتول أو كتاب الضائف أو ابني أو سيارة أو أي شيء ضائع من أحضره فله كذا وكذا له كذا وكذا الشيء الذي جعلته هو هذا جعل ويقع في كثير من الأشياء والأصر في السنة أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البقية قالوا اجعلوا لنا جعلا فجعل لهم الجعل قطيعا من, قطيع من الغنم فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فالجعل سيأتي إن شاء الله بيانا أحكامها ومن سائلها فإذا له أعطيك مئة إذا سبقتني فلي مئة وإذا سبقتك إذا سبقتك فلي مئة وإذا سبقتني, مئة وإذا سبقتني فلك مئة حينئذ يكون الجعل هو المئة وهي جعلة إذا قلت إنها جعلة تسري عليها أحكام جعلة ومن أحكام الجعالة أنه لا يستحق إلا إذا قام بالشيء المشروطي على الثمان ما يستحق الجعال وذلك لقول في الشخص من أحضر إذا أحضرت سيارة المفقودة وعطيك أشرف آلاف فدحل خمس سنوات عن السيارة لا يستحق شيئا إذا لم يعددها الجعالة لا يستحق الإنسان الجعال إلا إذا قام بالعمل تاما كامل كاملا وعلى هذا تتفرع المسائد منها أن عقد الجعالة شبقاً ذكرنا في أولاً في شتاب الغيوح عندما ذكرنا أنواع العقود اللازمة وغير مالذنة أن عقد الجعالة من العقود الجائدة في أول الحال اللازمة في آخر الحال يعني ما هو جائد ويؤول إلى اللجوم وبناء على ذلك لو قال له, لو قال له تسابقني على مئة أو نتسابق على ألف فالألف جعله فإذا قلنا جعله في ابتداء العقل طارق به ثم بعد دقيقة طارق عدعك من حقه لأنها ليست بلازمة إلا إذا دخل في المسابقة فلا تلزم إلا إذا يعني حصل السبق فإذا دخل في المسابقة أيضا على هذا القول الذي اختاره المصنف ما تلزم إلا إذا سبقه إذا سبق أحدهما الآخر جاء الآخر يرفع ليسا الحق ولزمه متفق عليه لكن لو أنهما متناشتين فقال أنا رجعك قبل أن يسلقه فانا له حق الرجل فإذا تكون جائزة جائزة ما لم يسلق أحدهما الآخر فإذا تقدم أحدهما مع الذي لزمه وصارت مستحق هذا طبعا إذا كان الأثنين مع بعضهم وكانت جعلهما أما لو دخل المحلم بينهما فقال بعض الظلماء تصيروا لازمتهم بدخول المحل لأنه طرف أجلسي من كذلانا وقال بعض الظلماء تبقى جعالة لأن الجعال أيضا للمحلل كما هو الواحد منهم وهذا الطول طبعا تذهب على أنها جعالة سواء دخل المحلل أو لمدخل على من حيث لكن قال بعض الظلماء عقد المسابقة من حيث الأصل لازم من الأول الحال لما ذهب المالكية وطائفة ويرون أن الاثنين إذا اتفق على المسابقة وقال أحدهما قال الأول نستبق على كذا وكذا قال الآخر قده لزمه الوفاء بما اتفق عليه لعمون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول فيرون أنها أكبر لازم من أول الحال وثاني حال ليس الحق للوجود فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان مسألة المناظرة وهي من المفائل المتعلقة بباد السبق وذلك أن المناظرة وهي الرمي بالسهل الذي له نصر وريش لقول بعض العلماء رحمهم الله المقصود منها أنها تحين على الرمي في سبيل الله عز وجل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي تقدمت النشارة إليه قوله لا سبق إلا في مقه أو خف أو حافظ فقوله عليه الصلاة والسلام إلا في مقه والرمي باتهام يتقوى به المثل على الذهاب في سبيل الله ولذلك لا يراد من السباق أن يغلب أحد المتساذقين الآخر وليس المقصود لموجود السباق بالرمي كنافس الفريقين إنما المقصود فقية النفوس وشحل الهمن على المراعات هذه الخطلة التي هي من فروسية الجهاد في السبيل الله عز وجل ولذلك فتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وأعد لهم مما استطعت من قوة ومن رضاق خير ترهبون به عدو الله وعزوه قال عليه الصلاة والسلام ألا أن القوة الرمي ألا إما القوة الرمي ألا إما القوة الرمي وهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أن افتعالة المسلم بقوة الرمي في سبيل الله عز وجل مقصودة الشرع ومن هنا أجاز الشرع المسابقة بالرمي وقال لبعض العلماء أنهم الأفضل أنواع الفروسية وذلك لأن النكاية فيه بالعجو أضلق ولذلك أدخل الله جنة بالسهم الواحد يرمى به في سبيل الله من صنعه يحتسب أجره عند الله عز وجل ومن درى يحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى ومن رمى به في سبيل الله عز وجل يحتسب أجره عند الله سبحانه وهذا يدب على حضر هذه الخصرة والخلة والخصرة من فالفروسية ديناسهنا موقفي من الزواج عند الله سبحانه وتعالى وانا هذا قال ابن المناقشه المناقره وتقع المناظره والمسابقه انما بين شخصين او اكثر من شخصين ثم اذا كانوا اكثر إنا ان ان يكون كل شخص على حدى وان ان يكونوا طوائف ومجموعات وكل ذلك جائزا ومشهورا ولذلك بين ان يصنف الله جوازها وشمولها لهذه أحوال كلها فلو أن شخصين أراد أن يتسابق في الغمي بالسهم فحين يجي الأبد من تحديد الغرض وتحديد مقدار الغمي عدد الغميات وعدد الإصابة وتقدم معنا بيان ودهي اشتراف ذلك دفع السناجع والسطام وكذلك نعرفت من هو الأحد ومن هو الثابق لأنه إذا كان المقصود المسابقة فلا بد أن يظهر أحد الاثنين على الآخر أو تظهر إحدى المجموعتين على الأخرى وذلك يتكف إلى تحديد الإصابات ونوع الإصابة وإذا حدد الغرض بعض العلماء يقول يجعل غرض يجعلون غرضين لصاب الغرض من يصاب, يصاب الغرض الثاني وحملوا ذلك على قوله عن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم نادينا الغرضين روبة من زيادة ولكن الحديث ضعيف وأثرت بعض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كامن يمتذلون ويترامون باستهاد والمصنف رحمه الله أطلق المسألة وقافت صحفة مناضلة ولا شك أن نحيث مقصود الشر أن تصحيحها مبنيا لتقوية النفوس عن جهاد كما قلنا لكن نده بعض العلماء وبعض المتقدمين رحمه الله على أنه لا يجوز أن تجعل المناظلة وسيلة لإيثار الشحناء والبغاء فإذا حضر المناظرة أشهر آخرون غير المتراملين لا ينبغي أن يشدع أحدهم الآخر على وده من يوغر به الصدر الآخر على أخذ ولذلك قالوا إنه ينبضي أن يكون ذلك على وده يعين على الإحسان لا على الفرقة ولا على الشحناء ولا على الخلاف ولا على عبار الصدر لبعض العالم لأنهم إذا ذنوا المقصر وأهانوه وأذنوا أوغر ذلك صدره على أخهما فبدل أن تحصل المصرحة من على سبيل الله من اجتناع القلوب اجتماع من اجتناع سنين على القوة في سبيل الله عز وجل ومن أعضم ذلك اجتناع القلوب يصل في العكس. والله تعالى قرم اختراق القلوب بالفشل فقال سبحانه وَلَا تَنَادَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِكُمْ ومن هنا إذا كانت المسابقة فالضمي في بالسهام فيها إضار مصدور بعضها على ذعب بعض فإن هذا يؤدي إلى محسدة قد تفوق المطرحة التي من أجيها الشرع ومن هنا نبه الظلماء رحمه الله على أنه لا يجب عند الانتظام بالسهام أن يذن من قصفر وأن يندح الذي أصاب على وجه تحكي في ذي على ذلك مسائل منها مسألة النبش لطالب العلم إذا أصاب والذن لمن قصفر المطلاب العلم وهذه المسألة اختلفت فيها أقوال العلماء رحمه الله فمن أهل العلم من قال الأفضل للعالم والأكمله والأكمل أن ننقي عنا وأن لا يمتحنا قلابة بالسؤال لأنه ربما سأل الطالب أمام الناس وفكه وأصابه العجب وأصابه الرياء بالجواب أمام الناس وفي ذلك مرسدة قد فوق المفرحة التي من أجلها شرع العلم ولأنه لا يتمنى من العين ولغير ذلك من المفاسد التي قد تترثب على تضرغض الشخص وظهوره وقد يكون الذي يجيب عند طرح السؤال صغير السن وإذا تصدر الحدث اختتن كما قال الغنون الشاشعين لا تصدر الحدث اختتن قالوا ولأن طالب العلم إذا لذنذ مجالة العلم السكينة والوقار والاستنار فإن ذلك أتم للخشوف وأكمل للوقار وأعظم في هيدة للعلم وأعظم المستكينة خاصة وأنه يكون بعيداً عن البياء وبعيداً عن ما يشوش فكره عن التركيز لفهن المراكم قالوا أيضاً والغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أنه لن يكن ينتحن أصحابه ولن يكن يسألهم أننا كانوا يلقي العلم ولأنه ربنا سأل طالب العلم وكان في ذلك الوقت مشغول البال مهم أو غم أو كرد نذر به أو شرد ذهنه بسبب بعض البشر فإن الإنسان يسهر في الطلاقين مضر عن نفس العلم قالوا فلا يأمن أن يكون من خيارة طلاب العلم فيسأله أمام الناس فيفرجه ولأجل هذه النفات كلها قال الأفضل والأكلم أن يقتصر على إلقائه من العلم وأن لا يكون السؤال سبداً من ذلك. ومن عبد العلم من قال إنه مستحب أن يسأل العالم طلابه حتى يتأخذ تحقق أنه فهم ووعب وذلك لأن السؤال فيه إشراج من الإنسان فإلى أخرج المسؤول خاف غيره السؤال وهذا نجس العلم ما غير ذلك مما ذكروه من النقاط وتوقف بعض العلماء في النجالس العامة والنجالس الخاصة فقال إذا كانت النجالس بخاصة قلاب العلم يقصد منها الضبط فالأفضل أن تقوم على السؤال والمحاورة والمذاكرة والضبط وأما إذا كانت عامة فيها من يحسن ومن لا فلا شك أن القول بعدم السؤال الأدلق وأثن لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عن الشجرة وسألهم عن المسائل خاصة في الخاصة في المجالس الخاصة ولم يسأل في مجالسه العامة وقالوا إن هذا أدلق وأبعد عزيزي للشاهد في مسألة نجح من يجيب وذن من يخطئ قالوا من النفاش في ذلك عظيم والأفضل والأكمل أن يكون على هديث سبب الصالح من إلقاء العلم دون تعرض بمجه من احسن وذنب من أصاب إلا أن لا بأس أن يمدح طالب العلم إذا غالب على الظلم أن ذلك يشجئه على طالب العلم ويقول ينشه ويشهد هنته وتؤمن فيه أما إذا غالب على الظلم أنه سيفكن ويغتر وأنه يشجب التضرر ويشجب المت فلا شك أنه لا تجد إعانته على ما لا يغذى الله عز وجل ومن تعمر هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي الأئمة والثلاثة فإنه يجد أن هديهم على إلقاء العلم دون تعقب المشتعال حتى كان بعض العلماء يقول لا أحب للعالمين أن يسأل طالب العلم أخهم لأنه يخشى أن يجامله فيقول فهم فيكلم فيحمله عن الكبدي فالأفضل والأكمل أن يدعه لله ولا شك أن طالب العلم إذا ترك لله عز وجل وتدعي فرقه الامر ما بينه وبين الله عز وجل لا شك انه سيصيب الخير ان اخطب ويكرم عباد الله انا قد بينت من, من الاشراط وعلى هذا فانه تستحق المناظره تشرى وتوضع على ذلك الجوائز ونضع بوضع الشواهد لان في الرمي ولا بد من تحديد تحديد لمجموعتين كما تقدمنا انا في شروط الرمي أنه لبد من تحديد الضانيين فيقال وفلان الشرط الثاني يكون الذي ينافس ويسابق قادراً على الرمي وعنده إحساناً للرمي فلو كان جاهلاً بالرمي ولا يحقن الرمي لأنه لا يسابق لأن الغالب أنه سيغلب ولذلك تكون المسابق على غير مجهة فلابد أن يكون محقن للرمي فيما يحدد الهدف الذي وصار ونوزية الإصابة وعدد الإصابة قد ذكرنا أن نوزية الإصابة تختلف في قوة الرم فهنا في الإصابة بالتهم تدرح الغرار ولا يثبت السهم في المكان وهنا في إصابة يثبت فيها السهم ولا يخرق الهدف وهنا في إصابة يخرق فيها الهدف وفي جمالنا يشرأ أن تكون المسابقة على إصابة الغرار والهدف للطلق المالي الموجود في جمالنا وتعلم ذلك يعتبر من فروسية ويعتبر من الأمور المحمودة لأن المسلم يستعين بذلك على الذهاب في السبيل الله عز وجل ويكون فيه ما ندب إليه من إعداد الكوة كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه النبي سابقكم الله ضيج الشيخ وضارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع السائل يقول خضيلة الشيخ في حالة عدم تضمينه لما سلف من هره فهل يعطب الأجرة؟ بسم الله <تصفيق> الحمد لله الصلاة والسلام على <تصفيق> خير خلق الله وعلى آله وصحبه من ولاء ما بعد فالأزيل المشترس لا يستحق الأجرة لا في حال التفريط ولا عدم التفريط معنا مسلم العين المكتفى على العمل وقيام بالعمل فيها وذنان على ذلك تفوت أجرته لفواث العمل لأنه لن يسلم العمل فيسر أن يكون مفرطا أو غيره مفرط لأنك تسليم للعمل والقاعدة عندنا في الأجرة تسليم العمل فإذا لم يسلم العمل فإنه لا يستحق الأجرة سواء كان فواثم الحمد بتفرية أو بجون تفرية بالله أبحانه حسابكم الله فضيلة الشيخ ما هو الأفضل بالنسبة لتعليم استغالي ونحوهم من حيث إعطاء الحوافذ وعدمه وجزاكم الله خير أما من الشيخ العلم الشرعي لا شك أن تربية الصغير والكبير على الإخناص لله الذي هو عماد الدين والذي لا يقضب الله القول والأمل إلا به فإنه هو الأساس والذي ينضغي التعويل عليه والشخص عليه فإن النشأ الصغير إذا نشأ من ثغر على محبة هذا العلم وإرادة وجه الله عز وجل لا يأخذ على علمه شيئا إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى يشجع ويحفظ على مواصلة علمه وطلبه من علم لوجه الله وثقاءا عند الله فالواحد من نزل هؤلاء عن إنة من الغير لا يمكن أن يستقيم الله العلم إلا بالتفاق ولا يمكن أن يستقيم الله العلم إلا بإرادة وجه الله وحده ولا شريكا قل ما من عليهم من أجر وما أنهم متكلفين فالإنسان إذا ترضى من صغري على أنه يريد وفع الله ويتعلم الله ويقرأ لله ويكتب لله ويريد ما عند الله عز وجل كان ذلك الوطن من لنفسه لنفسه على الخير ومحبة المعاملة على الله عز وجل. فتجده أصدر على طاعة الله وأقوى على مرات الله ومنذ الصدر وهو يعرف إلا إرادة رجل الله فكذا تربي السلم وربيت أبناؤه وربيت صداره رب على ذلك الصغيره ونشع عليه كبيره وهم لا يريدون إلا رجل ولكن إذا دخلت الحرارة ودخلت الظنين أولا صداره وليس عندهم من العقوب والأقل ما يمنعهم من شكل على بعض على ذلك وغار الصدور بعضهم عن بعضهم وكراهية بعضهم عن بعضهم ولقد رأيت بعيني من بعض الزمناء حينما كانوا يتنافسون في بعض المسابقات يحقق بعضهم عن بعضهم ويشلم بعضهم بعضهم والله لقد سمعت بأذن ممن هم من حملة القرآن إذا تنافسوا في مسابقته سب بعضهم بعضا وعاب بعضهم قرأت بعض بسبب دخل فيه وأخذ حتى سمعت من يحصل أدعو الله ألا تفقه و الله تتقدمنا و ان لا يكن من و ان كل هذا من فتن الدنيا الدنيا فتنه من فقه احشى عليكم ونافي اخشى عليكم ما يفتح الله لهم الا في فتن فتنافسوا كما تنافسنا قبلكم فتهلككم كما هلكنا لا يمكن لانسان ان يجد لذة عالم علم الا بالاعمان بالله وحده لا شريك له اذا عادى الله امتلا قلبه بالناس كان منتعما سهرت عيناه وتأذى كتب وتغرب وهو يجب أنه في لده لا يعلمها إبن الله سبحانه وخرج من أجل أن الناس ولو قلوف الكيلومترات ولو إلى الأكثار والأنصار وهو يتلذى بكل تاني لأنه يعلم أن الله لا يزيع وعتم من الأحسان لأنه يعلم أن هذه الفطوات وأن هذا التعب والعناء والجد والتحسيط أنه في صحيثته وتخطها ملائكك الحاظرون لا يبشون ولا يكذبون ويلقاها أمام عينيه في يوم ينفع الصلاة دون الخطوة لا يمكن أن يقيم علما وأن يربي نفسه في هذا العلم أن يقيم علما على الصلاة المستقيم وأن يقوم بحق هذا العلم إلا بالإصلاة وإرادة وجه الله سبحانه قال حق الوصي رحمه الله لا يزال الرجل بخير إلا قال, قال لله وإلى عملا لجدها وأساس الأمور كلها في الدين الذي قرونه الله فقال يرفع الله الذين آمنوا والذين أوت الجد ما رضيه شيء يقرم بتوسيده وذلك في شرفه وعلوم مقام أهله عند الله الشخص وتكفل بأجله فقال يرفع الله الذين آمنوا منهم. ثم قال والذين أوتوا وإذا قلنا أوتوا معنا ما له صبر في هذا الجد حتى يتصره للدنيا أو يتكاله في زعانة دينه وإنما أريد به وجه الله فهو عقية من الله ويرتغى بهما عند الله واشتراه في ذلك كله كل من الله شكراه فالوافق عن طالب العلم شغارا وكبارا وينبغي على كل معنم وكل مربي أن يوطن طلابا ومن مربيه على إرادة وجه الله عز وجه تجد الوافق من الإنسان هؤلاء الذين يترضوا في مدرسة الإخلاف عن أمة لمن يحفظون الكتب أو يحفظون حتى ولا يحفظوا القرآن لو يحفظون هذا عشر آيات طيبة ذاكرة خالطة في قلبه فيها ثقيل نقي لرب لربه سبحانه وتعال خير منها بدمية وما فيها لمن يحفظ القرآن كلها من أجل أن ينال شيئا من عرض الكميان فلذلك تنفق البركة وتذهب البركة وتجد الشخص يحفظ القرآن وتحفظ العشرات تحفظ المئات لكن لا في نتيجة لا في أثر لا في بركة لأنه إذا دخلت الدنيا دخلت دراسل الدنيا أسدد والله لا يستمع في قلب أدري آخرة مبني إلا غلبة اشتاهل فإما يريد الآخر ويكون تقياً مقيم وإما أن وهذا في كل شيء المبني ليس في التخفيق. وليس في الكتاب وليس في القراءة وليس في مجاسب في, في كل مجل تجد في مجاسب تفتش عما في قلبك هل تريد ما عند الله أو غير الله فإن وجدت غير الله فتق الله واستغفر وقال الله ممن اشتغفر وأتغفر إليك اللهم إنا سألك الأفر اللهم إني قد اللهم إني قد وكان الثلفي التهنير عن بصنك الإخلاص وكان صفيان التوريق رحمه الله يقول ما وجدت من المليتي إنها تتقلب علم تتقلب ألوان نفتهم فيهم وتارى نقول نشتعهم وتارى نقول نحنسهم ما تجد إلا مبذرات ما يمكن أن يقع الإنسان أن يحصل للإنسان على الإخلاف إلا إذا صار على مهج السلس الصالح كان لحافهم السناء وبصافهم الأرض مرقعة في يابه ومع ذلك حفاة الأقدام ولكنهم أغناء بالله سبحانه أغناء بالإخلاف وإرادة وجه الله فحفظوا دوامين العلم وحفظوا دوامين السنة والرجل يمسي ويصبح وهو جائع لا يجد طعمه حتى إن امتعنا طلاب الحديث رحمه الله برحمته الواسعة يجد سن ربما يمضي على الرجل اليوم الكامل ما وجد طعامه سيجد من أجل أنه هي الطعام فهو قال إن الشيخ صنان قد عقد نجس الحديث سيدرخ طعامه وينتقل إلى ذلك النجس جائعه من أجل أن يحفظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حديثا من أحده رسول الله هذا الإخلاص الذي سمت به أمه وذكر وأصلحت علومها خالدة تالدة لأن الله مضى في قلوب أهلها فعلم أنه لا يريدنا إلا وجهه وما أريد به وجه الله بطي وما أريد به ما عند الله كمل والشرف وحسن في عقبك وفي الدنيا أبدا أبدا لا يمكن أن نصرح الأثناء واستغاره حقاقية للترسيج والفرص وهذه هي عقيدة وهذا هو الأساس الذي ينظر يمين بالنهالية لكن إذا أفضل حتى يحدث لحظ هذه الصورة بمان ثم بعدها بمان ثم إذا حظلوا الصور نافى صغيره للمان أصبح بنعمه منذ الصغر تربت نسه والطبع يغلب التطبع منذ الصغر نسه متربيه على محبة المنافسة على إظهار نفس على الأقرام فتجدوا وكلما جلست في المجلس أراد أن يغلق غيره وأن يغلب غيره حتى ولولا يدعي منافسة بناله ومسابقة جلت معك فقال أسمعني وأسمعني هذا في شيء لا يستعي أن ينبق وخاصة إلا فمن صغر فلذلك ينبق يعني أن يربي وأن ينشي يقول ما يبقى أحد ما يبقى أحد يبقى واحد يريد وجه الله فظن منذ الأرض ممن من لا يريده إلا كذلك فهذه الأمور ينبقى تربي عليها والنشاء عليه هي أساس الدين والتوحيد والإخلاق وإرادة الله عزيزينا نسأل الله بإزدته وجلامه أن يجعلنا ما نتعلمه ومعلمه خالص حبيبتي الكريم اللهم نتعلم خالص الله يوجدك الكريم وما كان من دخل وما كان من خطأ, كان من خطأ. وخلل أن أسألك اللهم يا عفو يا كريم أنت أفوا عنا وأنت سانحا فرحانا لا فيه ولا تعزدن وأنت سانحا نافجه ولا تأخذن إنك ولي وللك وطاج العلي والله تعالى ثبث بالله بيلة الشيخ سائر يقول الجعب ممن يكون في حال التداق بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلف الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه بما بعد سيأتي تصريب هذه النسلة وبيان الصور التي يكون فيها أحد المتسابقين وتارث يقول من خارج هنا وتارث يكونوا الجعل من هنا معا يدخل المحل بينهما هذه كلها صور من الجعل ويكون الجعل من خارج عن هنا كاره ان يكون بيت المال أو يكون من غيره داوود من هنا فمن سبق احرضا نصيبه ونصيب الفاسدين وترى يدخل المحلل الذي هنا تكون الصفه بينهما ما وجود المحلل الذي لا يدخل شيئا على التفصيل الذي سنذينه ان شاء الله الله تعالى قال الله تبارك وتعالى في الشيخ وجد رحمه الله وجد طلبه الشيخ ابو سالم ترجمه في مساله من حديث اذا اقرى بيوت سامين اسال بخيره بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فان هذه المساله جمهور من وصدق الله عليهم على انه لو كان في الشخصان يدفع كل منهما للآخر ان سبقه فإنه في هذه الحالة لا بد من دخول المحلم وهو شخص ثالث لا يؤمن سبقه لهما يعني يكون عنده قدرة على أن يسبقه هنا. هذا الشرط الأول أنه لا يؤمن سبقه فإذا كان يؤمن سبقه مهما ضعيفا يكون موجود وعدم على حج سواه مثلا لو أنهما تسابقا بحرفين فقال أحده ما أعطيك عشرة آلاف انتبقتني وتزفع لي عشرة آلاف انتبقتك قال قبلت ولابد من دخول المحلل لأنه إلى من يدخل كان قمارا وهذا مدى بجمهور العلماء رحمة الله عليهم وفي حديث تكلم الغلماء على سنة لكن لكما العمل عليه عند جمهورة المعلم فهذا هو الصحيح الذي عليه العمل والفتر عند الجمهور أنه لا بد من دخول المحلل بينهم لما في ذلك من قطع معنى القمار والغرب والمخاطرة بين الطرفين وعلى هذا إذا دخل هذا المحلل الشرفي أن لا يؤمن ثبث يكون قادرا على ممارسة هذه الفروسية أو هذا الرمي أو هذه المسابقة في الخير ونحنها فلا يؤمن ثبث وأيضا لا يكشأ لأحد الطرفين هذا الشرف الثاني يكون المحلل يدخل بدون دفع شيء فإن, فإن سبقهما أحرض السبقين وإن سبق أحدهما أحرض الذي وعد به وسبق صاحبه بمعنى لو قلتك إن سبقتني لك عشرة آلاف وإن سبقتك لعشرة فإن سبقتني لك من العشرة فأحرضت العشرة التي وعدتني بها وأخذت العشرة مني والعفف أيضا فإن سبق هذا الثاني أحرض الثقين ودهال على ذلك قال إنه لابد أن ندخل المحلل بينهما قطعا للقنار ولا شك أن صورة القنار ظاهرة فيما لو لم يدخل المحلل بينهما والعمل على هذا الحديث لأن الضعف فيه من جهة الحفظ وليس من جهة الوضع والخذف على رسول الله ومعناه مستحيح ومثله قوي ولذلك لابد أن ندخل المحلل بين الطرفين والله تعالى أخيرا سابقكم الله مبارك الله فيكم قضيلة الشيخ هذا السائل يقول أنا شاب متزم قريبة وأنا في دوامة فبماذا تلصحني بكتاب للعلم ومع من أكير في هذا القريع وجزاكم الله خير أصيح أخي بالله أرون أن الله سبحانه وتعالى كل الحمد لله لعي هداني لهذا وما كنت لي أهتدي أولا عن هدان الله إن الله تعالى قد تأذن بزيادة لمن شكر فقرم المنزيد من شكر ووعد سبحانه وتعالى أنه من عبد يشكره بقلبه وبلسانه وبجوارحه وأركانه إلا أتم نعمته عليه فأحمد الله أزوجك واشكر هذه من أخوضك من الظلمات إلى الموت وحمد الله سبحانه وتعالى أن وجدت الشيء الذي قال ما يتمناه كل مخلوق ما خلقه الله إلا من عجل عبادته عما الأمر الثاني بعد شكر الله عز وجل فأصيك بالثبات على طائف فإن من دلائل الفرحة في النعم أن يثبت الإنسان عليها فإذا أرد الله أن ينتمن عليك النعمة فأني ذلك لك فيها تممها بالثبات ولذلك كان حمد عمر رضي الله عنهما كما ثبت عنه في الرواية الصفيحة كان إذا رقى على الصفاء قال دعاءه المشهور اللهم إنك أمرتنا بزعائك ورعدتنا أن تفتدي فإنك لا تخلف النعاد اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني أبدا حتى تتوصاني عليه فكان يسأل الله عز وجل أن يثبته على الحق وأن لا ينزع قوله ان هذا الصالحين ضرب من الثقيل كما قال سبحانه بتهاب الذين حفاذا عنها ربنا لا تجق قلوبنا بعد اذهابنا وهب لنا من لذ كرهنا انك انت الوهاب فعليك بالثبات على هذا الخير ومن اعظم الامور التي يسبت الله عز وجل فيها من سد الاستكثار من طاعه الله والجد والجهاد في مرضات الله ولو أن أفضل ما يتكثر به الأبد وطائف الله كثرة ذكر الله عز وجل فأكثر بالذكر الله بالاستغفاء والتسليف والتحديث والتكديث إن الإنساء بما تنضي عليه عشر دقائق يستطيع أن يستغفر فيها مما يطلعني أكثر ولربما تجلس ربع ساعة وأنت تسأل الرجل كيف حالك كيف أهلاك كيف إخوانك والله قد تدلغ في بعض الأحلام مئة مئة مئة في والاستغفار والتحميل التفيل وجل الزالك وأن جانس بحراكي فيها لأن تستطيع أن تستغفر أشرت آلاف في خلال ساعة أو ساعة مص أشرت آلاف مرة في خلال ساعة كنوز عظيمة وأجر حليم ونحن جغفتنا ومثل هذا الذكر هو الذي يثبت الله به قلت أن أدعه سراء الله يقول فذكروني أذكركم ولا يداري في شد من الشيطان وشد من الخدنان وشرب من الخيبة والخصران ما ذكر الحبيب والفحمن ولذلك أرص الله لذلك لديهم أمين فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ما أوقف انتهاء اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحواه ذكرة معصيئا فأكثر من ذكر الله بس تكثر من الخير ومن أهم الأسباب التي تشعينها للثبات وتجعلك على خير وتفتحك أبواب هذا الدين ذكرك لوانديك وبعد ذكرك وكفر ذكرة لله بالاستخدار والتسبيح والتخميم وغيرها من شرعه الله من ذكره وقراءة القرآن تبر رالديك فإن الله يرتف لك أبواب الرحمن فرغي الله على من أرض فتحرص على بر الله لديك ثم ما سألت عنه من العلم فأصيك أخير لله أولا بالإخلاص الذي بارك الله به في قولك وعملك وظاهرك وظاطنك وليلك ونهائك فلا يبارك بطالب العلم في علمه إلا بالإخلاص كما ذكرنا أما الأمر الثاني فمن الإخلاص لا تخرج من بيتك لأي مجلس من مجال السجن ولا تخرج لمحاضرة ولا تخرج لزيارة أخنا بخلاء إلا وأنت تريد ما عند الله عز وجل ودائما تتهي نشك بالتقصير وإذا وجدت بنفسك التقصير فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يشفر كسرك وأن يغذر جنبك فإن الله غفور لمن يشفر المقطة الثالثة إذا رزقك الله لفرص فعليك أخي بالله أن تحرش على كل كلمة اسمها فإن أرفع الناس ملزلة في العلم من جمع فأوعى وأعظم الناس أجرا في هذا العلم من ضبطه على أكمل وجود وأطنه ولذلك دعني صلى الله عليه وسلم قد لمن خذبه هذا العلم على اتم فيه واكملها فقال عن استبراءه السلام نضر الله ما انت سمع ما قال في فوعها فاداها كما سنئها فرد المبلغ او حاملها هذا العلم شبه المتقن وانت تعلم أن الله يرضى عن كلامك وان الله الحكم تعالى واعلم ان من دلائل الاخلاص اتقان هذا العلم فلا تضل كلمة واعلم أن من الأمور التي تعينك على أنك ما تضيح الشيء في المنزل سببين إياه هو لأن الشيطان دائما في نفسك يقول لك من أنت حتى تفهم كل ما يقوله الشيء ومن أنت حتى تضبط كل هذا المنزل أبدا والله تنفنا من أننا لا نفقه الشيء ونقول هذا اعتراف بفضله سبحانه وتعالى ووجبنا قوله تعالى وَأَنَّمَكَ مَا مَنْ تَكُمْ تَعْلَمْ تعلم فَضْلُ فضل الله عَلِكَ عَلِكَ فالله لا علم من قلبك فإنك تشف إتقان الإن فتح عليك ويفسر لك وأآلك فلا نعين غيره ولا نعين في رسوان فأنت تكون عندك هنما صادقة في حسن الظلم لن نتجبت لا تقول لا أفهم هذا السلام كله ولا أفهم جلسنا في مدان في العلم وكنا صغارا ما كنا نفهم كثير من هذا السلام ما مضت شكرة إلا وأصبحت هذه الكلمات مثل الغباء يا أبو رحيم نهلت إلى جبنة ونشفت ضنائها إلى شفقتنا فالإنسان ينبغي عن أن يوطي النفس دائما عن حسن الظنبية ولذلك ينبغ أي شخص يأتي إلى أي مسألة أو مهمة أو, أو عمل وهو لا يفقى في هذا العمل لكن يقال له إذا ما أفقنت هذا الشيء يحدثك أو يصل الخلس يحدث فيه صغيرة فيه, فيه, فيه. أما الشيء طاقة وفيها طولة ولكن الإنسان ينبغي أن يعلم أن هناك شيطان من خذل هناك عدد للنزود يقول له من أنت حتى تحسد ومن, ومن, ومن, ومن أنت حتى تكون آل مؤقل إني من حضرة كله جدا الفضل كله بالله سبحانه فقط في قلبك أحسن الظلم والله كنا نسمع بعض النساء ونحن في طلب العلم ما كنا نظل أننا نتبع كالنشاق يصون دبطها وإتقانها والله سئلنا عنها في الأمم وأفدناها وانتشرت فيه الناس ما كنا نظل أنه يأتي اليوم الذي نبلى فيها في هذا لدرها ولكن من تعد وجب واشتهد وكانت له البداية المحرقة فإن الله يجعل لهم نهاية أن يشره فمن جد وجد أنظر إلى الحصد وإن المعروف لا يبلى والخير عن إيسا والله جلنا وعلى ما يغيب أجر من أحسن عنه فتتكن هذا الإلم ولا تقول إني صغير فأنت كبير بهنة صادقة ومنية صادقة مخلصة بوجه اللعب وجئ وبجد وشهاد وسترى بإذن مع زوج العواقب هذا الزب والاجتهاد حينما تبني كل فترة تحس أن تتحس أن يكتبني على أساس النسوخي أما لو جاء الصالب تنزيل مجالس العلم وهو ضعيف وبنفس من هدمة هذا علم كثير الشيخ مستواك به أو مستواك لا عليك الكثير وتشعي وتفرر على نسوك الراطع وبتراه وتحس أن رحمه الله بكل كلمة تسمعها وفي كل شكل تعلمها نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن نبلغ من ذنب النادع والعمل الصالح وأن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم ونجبي بالروان هي الادون واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم رب.